اسال الله عز وجل جل باسماء الحسنى و صفاته العلى ان يجعلنا واياكم من المقبولين الموفقين و يتقبل منا صالح الاعمال و يعيننا على كل خير و يجنبنا كل شر انه ولي ذلك والقادر عليه كثير من الاخوه في هذا الدرس اما مسافر او مشغول والبعض قد يستمرئ الاجازه وهذا الزمن اي والهفاض انما هو زمن اجتهاد ومجاهدة ومصابره لاننا في وقت فتن وفي وقت اندراس لكثير من من معالم الدين وقد قال ابن بطط عن زمانه والمتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة الهجرة قال فانا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه والنجاة فيه متعذره مستصعبه إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم فالحياة إنما هي حياة العلم ومن يرد الله فيه خيراً يفقه في الدين وقبل الدخول في درس اليوم اردت ان انبه على امر مهم هذا الامر كثر علي فيه الاتصال من العشر الاواخر من رمضان وهو يدور حول فتنه حصلت في اليمن وتكلم بعض العلماء والمشايخ في بعض المشايخ ومن الأصول المتقررة عندنا وقررتها كثيرا أن الفتن تجتنب ولا تجتلب إلا إذا كانت الفتنة تمس البلاد فإن أهل العلم يبينوا ما فيها من وجه الحق ليحفظوا على الناس دينهم وألفتهم ووحدتهم وإلا فالخوض فيها مزلة الفتن وقد عانى الإخوة كثيرا من فتنة قبل سنين ما تسمى فتنة بالحسن وفرقت الجمع وتنافرت القلوب وتطاولت الألسم وخاض الناس فيها بحق وباطل وتحزبوا وتدابروا ثم بعد مضي سنين انجلت الفتنة وراى الناس من كان صاحب حق من غيره وطالب العلم ليس من شأنه أن يستعجل في الأمور إنما يتانى فإذا كان العلماء الكبار ساكتون فالطلب من باب أولى وإذا كانوا علماء تكلموا وبينوا ولكنهم اختلفوا لا شك أن التأني مطلوب وقد سئل ابن عمر عن حالهم في الفتنه التي حصلت في زمانهم فقال انما مثلنا كمثل قوم كانوا في صحراء فهبت عليهم عاصفه فلم يبصروا فيها شيئا فاخذ بعض ذات اليمين واخذ اخرون ذات الشمال ومكثنا مكاننا حتى هدات فابصرنا الطريق وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه انها ستكون امور مشتبهات فعليكم بالتؤده فان المرء يكون تابعا في الخير خيرا من ان يكون راسا في الضلاله الولوج في الفتن والخوض فيما يحدث وان كنت تظن انك محقا تريث الولوج سهل ولكن الخروج صعب فتنة إلا وفيها حق وباطل وإذا دخل الإنسان فيها أصابته بشيء من باطلها والإنسان إذا استمر ودخل يأتيه الشيطان ويأتيه قرناء السوء وتاتيه النفس الأمارة فتصعب عليه الرجوع واثر المسعود يدل على ذلك فان المرء يكون تابعا في الخير هذا الاصل تريث حتى يتبين لك الخير وتكون تابع فيه لا تجعل نفسك راسا لان من جعل نفسه راسا في الضلاله وفي الفتن ضل وأضل والسعيد في الفتن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن من تشرف لها تستشرفه وقد قال علي رضي الله عنه لا تكونوا عجلا يعني مستعجلين في الأمور وإن تكلم بعض العلماء لأن في المقابل تجد من العلماء ما يتكلم في الطرف المقابل ثم الفتنه بعيده اجتمعوا ناس وافتوا في مساله في مصر ما دخلنا ولهم لماذا نشغل انفسنا ونحن محتاجون للدقائق والثواني لحفظ اوقاتنا في العلم والعمل والتعبد لا تكونوا عجلا مذايع بذرا اي تذيعون كل خبر وتبذرون كل فتنه فان من ورائكم بلاء مبرحا يعني بلاء يؤثر فيكم وامورا متماحيله ردحا يطول امدها لا ينجو فيها الا كل نومه قيل وما نوما يا امير المؤمنين قال الذي لا يهد لا يحدثوا في الفده شيئا يسكت حتى تنجلي ثم يستبصر الامر فنصيحتي للاخوه ان يعتبروا بما مضى في الذنب الحسن كانت اشد واثارها ما زالت ساريه ما جنائها ومن سكت ولم يخض ليس هذا تقليلا من شأن العلماء أو عدم القول بالحق لا تريث فالحلم والتؤده ده ما كان في شيء إلا يزين عليه والعجلة لا تمدح خاصة في وقت تلتبس تلتبس فيه الأمور وتختلف فيه القلوب وكل أمر ادى إلى فرقه وتشتت ليس بمحمود وإن كان حقا ليس بمحمود لأن الإسلام جاء بالاعتصام والتالف ولذلك ابن تيمية عنده قاعدة عظيمة وهي يستحب ترك بعض المستحبات من أجل تأليف القلوب مستحبات شرعية تترك من أجل تأليف القلوب فكل فتنة تفرق هي بيت في الحقيقه فعلى الاخوه ان يربوا بانفسهم ولا يجعلوا هذا الامر زايدانه يتريثوا حتى تجتمع كلمه العلماء ويتبين الحق ويظهر المبطل على حاله وحقيقته ثم الانسان اذا تكلم تكلم عن حق اذا كان الكلام ينفع والا بلدنا لا تحتمل الفتن ولا تحتمل نقل المهاترات الخارجية إلينا نحن أضعف ما نكون وأحوج ما نكون العلم ولا التآلف والاجتهاد على أنفسنا انزم الطريق واجتهد في السنة تستبين لك الأمور ثم إذا احتج إليك تكلمت بحق وبصيرا من غير ما يحدث عن كلامك شيء من الباطل والله تعالى على هذا أردت التذكير والتنبيه لأن سمعت عن بعض الأخوة جاءتني أسئلة كثيرة من أشر أواخر كما قلت لكم حتى الآن بعض الأخوة ينشر يتكلم في علماء تكلموا في علماء ردوا هذه بعيدة عنها والسلامة كما قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين والسلامة لا يعديلها شيء وجاء في بعض الأثار من الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه ان يسأل الله عز وجل العفو والعافيه فإذا أفيت من أمر احمد الله عز وجل عليه ولا تجلد بنفسك الفتن والبلاء مما قد لا يمدح درسنا بدأنا في باب عظيم وهو باب الأمر باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخذنا الآيات وأخذنا حديثين اثنين الأول الأصل الكبير من رأى منكم منكرا فليغيه بيده فيه مرات انكار المنكر وتقدم شرحه بالتفصيل والحديث الثاني حديث المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون, ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن ومن جاهدهم بلساني فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم وهذا الحديث وارد في أمراء الجور وقلت لكم أن هذا الحديث وإن كان رواه مسلم فالإمام أحمد له عليه كلام ويرى أن متنه غير محفوظ لأنه يعارض الاحاديث الأخر عن ابن مسعود التي فيها الامر بالصبر على جور الأمة والحديث توجيهه عند العلماء اما انه يحمل على من مضى لان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ما من نبي بعثه الله في, أمته في امه قبلي الا كان له من امته حواريون ثم ذكر انه تخلف من بعدهم خلوف اي في الامم الماضيه فهذا النبي عليه الصلاه والسلام ضربه وذكره لضرب المثل ومن قصص الماضي أو أنه على من له قدرة على التغيير بحيث لا يحدث تغييره منكرا فمن استطاع أن يغير بيده حتى على ولي الامر وتغييره لا يحدث فتنة فهذا حسن وإلا إذا أحدث فتنة فالاحاديث الآمرة بالصبر الامره بالصبر كثيره جدا حديث الآمرة بالصبر على جور الائمه كثيرة جدا وهذا الحديث مما ينشره اهل الاهواء خاصه في هذه الاوقات ويستدلون به على جواز الخروج وينشرونه بين اتباعهم لنفيف من جاهدهم بيده والحق أنه لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جواز الخروج على إمة الجو وترك المحكم البي من الاحاديث الصحيحة الصريحة الناهية عن ذلك فمن سلك هذا المسلك وترك بقية الأحاديث فقد نحى إلى منح أهل الأهواء لأن هذا الحديث كما قلت لكم معناه في جزء منه مشكل عند بعض العلماء ولذلك قال وكيع لا اعلم اليوم احدا من اهل الاهواء يخاصم الا بالمتشابه فمن علامات اهل الاهواء انهم يجادلون يخاصمون بالمتشابه ويلقون على الناس الشبه فهذا الحديث كبقيه الاحاديث فيه الانكار بقدر القدره والاستطاعه بالضوابط الشرعيه الحديث الثالث قال عن أبي الوليد عباده بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان عندكم فيه من الله تعالى عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم لائم متفق عليه هذا الحديث تعقيب الإمام النووي للحديث المتقدم بهذا الحديث كانه للشرح والبيان والتقييد بحيث تلزم الجماعه ولا يخرج على الامام باليد فمعنى الحديث المتقدم انما القدره بضابط هذا الحديث قال عباده بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه المبايعه يقول علماء معناها المعاهده المبايعه معناها المعاهده ماخوذه من البيع لان كل واحد منهما يمد يده الى صاحبه وقيل سميت مبايعه لما فيها من المعاوضه لما وعدهم الله من عظيم الجزاء أي أنهم إذا بايعوا الإمام والرسول عليه الصلاة والسلام فالله سيعطيهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فسميت مبايعه لما فيها من المعاوضة بالأجر العظيم قال على السمع والطاعة لمن؟ نعم للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن ولاه الله الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المبايعة كانت في ليلة العقبة هذه المبايعة كانت في ليلة العقبة أين كانت في ليلة العقبة في مكة لما الأنصار اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة فبايعهم قال على السمع والطاعة أي للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن ولاه الله الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام في العسر واليسر في رواية البخاري في عسرنا ويسرنا والعسر واليسر المراد به العسر الفقر واليسر الغنى جاء في رواية وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى النفقة في العسر واليسر والمعنى يحتمل ايضا معنى الآخر وهو في الشدة وفي الرخاء أي نسمع ونطيع سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين فالسمع والطاعة على الغني وعلى الفقير يعني ليس أن الفقير يطيع لماذا؟ ليعطيه الإمام وأن الغني لا حاجة له للطاعة لأنه عنده مال يكتفي عن الطاعة لا فهذا فيه أن الطاعة ليست لأجل الدنيا والمال فيطيع الغني ويطيع الفقير كلهم في الطاعة سواء. قال والمنشط والمكره المنشط ما تنشط النفس إلى طاعته مما يوافق هوى النفس والمكره ما تكره النفس امتثاله مما يخالف هوى النفس أمرك ولي الأمر بأمر تحبه فتسارع وأمرك بأمر يخالف نفسك وهواك تجعل نفسك مشقة أيضا تسارع في الطاعة لأن الطاعة لولي الأمر طاعة لله عز وجل وأنت في عباده وإذا شق على النفس واطعت قد يكون أجرك أعظم مما يوافق النفس لأن العبادة مع المشقة أجر أعظم من غيرها فالطاعة تكون في كل حال ولا ينظر الإنسان نفسه فيها بل يرى الأمر دينا فيتبع الشرع ويخالف الهوى والنفس وإن شق عليها وكارهاته إلا ما يثثنا من الأمر بالمعصية فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة أي فلا سمع ولا طاعة في المعصية ليس على العموم لأن من الخوارج من يستدل بحديث إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يسقطون طاعته في كل شيء هذا من الجهل قال وأثرة علينا في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا أي وفي حال الاستئثار وذلك بان يمنع الائمه عن الناس حقوقهم ويستاثرون عليهم بالدنيا فمع ذلك تجب طاعتهم ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإذا ضرب الظهر وأخذ المال ثم جاء الأمر بالسمع والطاعة دل على أن السمع والطاعة في كل حال وإن استأثر الناس بالمال بل أخذوا مالك وقال عليه الصلاة والسلام تؤدون الذي عليكم أي من السمع والطاعة وتسألون الله الذي لكم يعني استأثروا بالمال فعليكم أن تؤدون السمع والطاعة وأما حقكم فتسألون الله عز وجل وسئل عليه الصلاه والسلام رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقنا ويمنعون حقهم يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فقال عليه الصلاه والسلام اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم فالذي حملته أسر وطاعه المعروف فعليك أن تقوم به فتقصير الإيمان لا يبرر لك أن تقصر في حقه لأن هذا الحق أمر من الله عز وجل قال النووي رحمه الله وأثرة علينا قال هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أيسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم ثم قال وهذه الاحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال في جميع الأحوال في اليسر والعس والمنشط والمكره والأثر في السر والعلن قال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلافة سبب لفساد أحوالهم ودينهم ودنياهم وقال ابن حجر والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على ايصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعه ولو منعهم حقهم يعني طواعية الناس لولاة أمرهم هذه الطواعية لا تتوقف على إيصال الحق فإن أعطوا الحق أطيعوا وإن منعوا الحق عصوا ولذلك جاء وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يطيع إلا لأجل الدنيا ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي وإذا جاء أحد يعطي أكثر تبعه هذا لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب الاليم يلحانه في الاخره يدور على هذا قال ابن تيميه رحمه الله طاعه الله, ورسول الله ورسوله واجبه على كل احد قال وطاعه ولاه الامور واجبه لامر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاه الأمر فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلق قال وعلى أن لا ننازع الأمر أهله الأمر قال ابن حجر أي الملك والإمارة زاد أحمد وإن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع رأيت أنك حق وأن هذا الذي جلس ليس بأهل قال وإن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع ومنازعة الامر اهله يكون باللسان ويكون بالفعل يكون باللسان كان يطعن الانسان في الامام او في امارته او ينشر عيوبه ويسقط, ويسقط هيبته ويكون ايضا بالفعل وذلك بالخروج عليه أو التحزب ضده ويدخل في ذلك المظاهرات ونحو ذلك والاعتصامات والإضرابات كل هذا مما يضعف الإمارة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده لأن النصوص قد بينت الاحكام ووضحت السنن فلا حجه لراكب لهوى ان يخالف السنه البينه الواضحه فالمظاهرات محرمه باجماع العلماء وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا من عمل بسنه غيرنا اما من يفتي فليس له ميزان في العلم انما اخذته الحزبيه والهواء ولذلك يحلونها عاما ويحرمونها عاما فاذا كانت في صالحهم افضل وسيله لتغيير المنكرات والضغط على الطواغيت ورد الحقوق فهي واجب شرعي وحق دستوري واذا كانت تخالفهم من خرج يستحلون دمه لانه منازع للامام خارج من عن السلطان والعلماء سيرته واحده لا يتم لا يتميعون ولا يتلونون لان دين الله واحد كما قال حذيفه وإن من الفتنه ان يستنكر الانسان ما كان يقره والسلطان يلزم ولا ينازع وإن كره الإنسان فعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهليه من رأى من أميره شيئا يكرهه ما حقه فليصبر فإنه من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهليه قال ابن ابي جمرة المراد بن السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير قال ولو بأدنى شيء أدنى شيء ولو بالكلمة قال فكننا عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك أي السعي في حل عقد البيعة لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق وهذا واقع المشاهد الدماء تسيد قال الا هنا استثناء وهذا استثناء لجواز المنازعة أو وجوبها قال الا أن تروا والرؤية إما أن تكون بالعين الباصره أو البصيرة ورؤية البصيرة أي أن تعلم علم اليقين فإما أن ترى بعينك فيما لا شك فيه أو تعلم ذلك علم اليقين فمجرد السماع ونحو ذلك من الظنون ليس لها في الشرع اعتبار الا أن تروا أي لا أن تسمعوا فإذا سمعت ليس له مكان قال إلا أن تروا كفرا والتنصيص على الكفر يخرج الفسق والظلم. قال النووي رحمه الله واجمع اهل السنه على انه لا ينعزل السلطان بالفسق اجمع اهل السنه انه لا ينعزل السلطان بالفسق يعني الفاسق لا ينعزل بفسقه بالاجماع جاء في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام ألا من ولي عليه وال فراه ياتي شيئا من معصيه الله فلا فليكره ما, ما ياتي معصيه الله ولا ينزع عنا يدا من طاعه يعني اذا را الانسان الامام الجائر الظالم ياتي المعاصي شيئا من معصيه الله وشيئا نكرا فليكره ما ياتي معصيه الله هذا الامر الاول الثاني قال ولا ينزع عنا يدا من طاعه اي عليه يلزم الجماعه ونزع اليد من الطاعه قد يدخل في الكلام ويدخل بالفعل وجاء في حديث ابن عباس من راى من أميري شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهليه وجاء في حديث ابن هريرة عند مسلم عليك السمع والطاعة في ويسرك ويسرق ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك فالظلم والفسق مهما كثر لا يبيح المنازعة قال إلا أن تروا كفرا بواحة. يعني الكفر الذي يجوز معه الخروج الكفر البواح قال ابن حجر قال الخطابي يريد ظاهرا باديا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره فالكفر الذي يبيح ذلك الكفر الصريح البين الظاهر الذي لا يحتمل التأويل فإذا اختلف العلماء أن هذا هل هو كفر أم لا فهو لا يجيز فإذا وجد هذا الكفر قال النووي رحمه الله قال القاضي عياط أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو ترى عليه الكفر عزل ان الله لم يجعل للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا قال كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان قال ابن حجر اي نص اي دليل هذا الكفر ما هو نص قال ايه او خبر صحيح لا يحتمل التاويل يعني الآن قل لكم حديث المتقدم حديث المسعود فمن جاهدهم بيده هذا يحتمل لأن العلماء بينوا ذلك واختلفوا فيه فالدليل إذا احتمل التأويل لا يكون نصا قال أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ومقتضاه هو أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل ومن قواعد أهل السنة في التكفير أنهم لا يكفرون بالفعل بخلاف الخوارج لو قال شخص الربا حلال ما حكمه؟ هذا كفر صريح عندك كفر من الله برهان لو قال الزنا حلال كافر مش كافر لو فتح دارا للدعاره ورخصها ترخيصا قانونيا وجعل عليها حراسا هل يكفر ام لا يكفر لا يكفر هل السنيين لا يكفرون بالفعل الخوارج يكفرون بالفعل انتبه للامر الآن بدأ التكفير يظهر بقرنيه وقد انتشر في الناس بلا موارا يكفرون جهارا لها لا الله عز وجل والتكفير حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام ليس للناس لا يكفر إلا من كفر الله عز وجل بنص قاطع لا يحتمل التأويل أما التسرع في التكفير فباب شر عظيم انفتح على الناس بل هي من مبقات الذنوب لأن هذا الفعل هذا القول يحور على صاحبه قال الشيخ محمد رحمه الله في شرح رياض قال فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوه لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة يعني كم شرط اجتمع لنا الان الحديث كم شرط الحديث شيخ ثلاثة ولا أربعة إلا أن تروا لا أن تسمعوا كفرا لا فسقا ثم بواحد. ثم عندكم فيه من الله برهان دليل الكتاب والسنة النص الصريح لا يحتمل التأوين ثم الشرط الخامس القدرة قال لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج لأن هذا من القاء النفس في التهلكة ثم قال فهذا دليل على احترام حق ولاه الأمور وأنه لا يجب وأنه يجب على الناس طاعتهم في, في اليسر والعسر والمنشط والمكره والاثره التي يستأثرون بها وأما قول بعض الناس من السفهاء يقول الشيخ وأما قول بعض الناس من السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاه الأمور إلا إذا استقاموا استقامة, استقامة تامة قال فهذا خطأ وهذا غلط وهذا ليس من الشرع في شيء بل هذا مذهب الخوارج بل هذا مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاه الأمور أن يستقيموا على امر الله في كل شيء وهذا لم يحصل منذ زمن فقد تغيرت الامور وقال الشوكاني في السير الجرار قال لا يجوز الخروج على الائمه وان بلغوا في الظلم اي مبلغ وان قتلوا وان سفكوا الدماء وان نشروا المحرمات وان عاثوا في الارض فسادا ما دام وصف الاسلام عليهم باقيا قال لا يجوز الخروج على ائمه وان بلغوا في الظلم اي مبلغ ما اقاموا الصلاه ولم يعني اقاموا الصلاة لم يمنعوا الناس من الصلاه وارقوا المساجد ممنوع الصلاه وهذا لم يحصل في تاريخ المسلمين ولم يظهر منهم الكفر البواح ولا حديث الوارده في هذا المعنى متواتره وللاسف يعمى عنها الناس وتحجب بقصد وبغير قصد وشرط القدرة أيها مجمع عليه بين العلماء لأن الخروج مع عدم القدرة إهلاك وفساد وزياده التسلط إذا في الناس بقية باقية صالحة تبات محمد الله والشرح إنما جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ولذلك ربنا عز وجل لا يأذن لعيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ومعه الطائفة المؤمنة الناجية بقتال يأجوج ومأجوج ما العلة قال في الحديث الصحيح إني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز بعبادي إلى الطول إذا لم تكن هناك قدرة فعلى الناس أن يحرزوا بأنفسهم إلى المأمن ولا يسفكو دماءهم ودماء الناس معهم وذلك لما اجتمع الفقهاء إلى الإمام أحمد قال الدماء الدماء لا تقول قولا تسفق في دماءكم ودماء الناس معكم الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة قالوا يا أبا عبد الله ألسنا في فتنة؟ قال نعم ولكن فتنة الخاصة وإذا وقع الف... السيف عمت الفتنة هذا واقع مشاهد يقول ان ظلم وقتل قتل في السجن ألفين ثم يثورون في شهر يموت ستين مئة ألف هذه الفتن دماء الناس ليست رخيصة حتى يتاجر بها والفتن إذا وقعت عمت وشملت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص وقررت كثيرا قول معاوية الخبير إياكوا والفتنه لا تهموا بها فإن تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصار الدول تئن الصومال شاهد عيال العراق شاهد عيال خيرها كثير شهود عيال كانوا في الملكية ثم انتقلوا إلى الجمهورية ثم انتقلوا إلى غيرها فضاع الخير وضع الأمن وشرد الناس وقتل الناس وما زالوا في تفجير وتقطير وتشريد وفتن وإلى الله المشتكى وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومه لأين هذا هو الشاهد من هذا الحديث لباب الأمر المعروف والنهي عن منكر هذا الشاهد وان نقول بالحق اينما كنا وقول الحق هو الامر المعروف على المنكر على ما توجبه الشريعه لانه اذا انكرت واحدثت فتنه ليس بقول حق وانتبه لهذا التقييد وان نقول بالحق والحق ما جاء به الشرع ليس من عند الانفس لان من الناس من يرفع الشعائر شعار أنفع روحاً عن المنكر وإن حكم الله لله كلمة حق ما أريد بها وجه الله فما قال علي عن الخوارج لأنهم رفعوا شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنهم إنما رفعوه للدنيا قال النووي رحمه الله معناه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في كل زمان ومكان لا تداهن فيه احدا ولا تخافه فالقيام بالحق واجب في كل مكان وعلى الإنسان أن لا يخاف ولا يلتفت إلى, الى لامه أحد على قيامه بالحق قد تلام لماذا أنكرت لماذا بينت يخشى عليه قال لا نخاف في الله لو قال النووي رحمه الله ففيه القيام بالأمر المعروف عن المنكر ففيه القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه ايضا اهميه ذلك حيث كان الرسول عليه الصلاه والسلام ياخذ البيعه على اصحابه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لوبه علائم فهذا كان ما يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه في البيعة وكل ذلك على ما تجيبه الشريعة بالضوابط والشروط المتقدمة التي ذكرتها في بداية هذا الباب العظيم وفي هذا الحديث أيضا دلالة مهمة على أن طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة والطاعة لا يتعارض مع القيام بالأمر معرفة عن المنكر. يعني من يأمر وينهى لا يعد مناقضا للسمع والطاعة ولزوم الجماعة لا إنما من حفظك للجماعة ومن لزومها أن تبين الحق وتذرأ الباطل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لأن هذا فيه حفظ للمجتمع من الفساد والحلال ومن البدع والضلال وغير ذلك من الفتن التي تحيط بالناس فالناصح الحق من يلزم الجماعه في اليسر والعسر والمنشط والمكره ويلزم السمع والطاعه في كل حاله ثم يقوم بما ينفع البلاد ويدع عن الفتن فينصح ويبين الحق وينشر في الناس الخير لا ينظر إلى حقوق نفسه وهواء إنما ينظر إلى إقامة الدين وصلاح الناس هذا الذي يجمر الخير ويصلح الحال فهذا الحديث العظيم فيه وجوب الأمر معروفاً عن المنكر ولا يخاف الإنسان في الله لو ما في نشر الحق وبيان الحق مع لزوم الجماعه في كل حال والسمع والطاعه بالمعروف في كل حال هذا ديننا دين متكامل شامل جامع مانع نسال الله عز وجل ان يحيينا واياكم على السنه ونميتنا على السنه ويوفقنا واياكم لكل ما يحب ويرضى سؤال في الدرس برهان دليل يعني نص قال ابن حجر نص آية أو خبر صحيح ليس اجتهاد علماء ليس أقوال علماء إنما نص آية أو خبر صحيح وهو نص في المعنى لا يحتمل التاويل هذا برهان العمل الذي في كفر كافر لا معقوله فيكم الصلاه يعني معلوم من الدين بالضروره انكره ولم يختلف فيه الناس على ان انكاره كفر هذا معناه سؤال في خارج الدرس نبهت على امر الأخوة الذي ما استمعوا الدرس في البدايه نبهت على امر من امر الفتن الحادثه في بلاد اليمن في هذه الاوقات ولا اقصد بها الحروب نسال الله عز وجل يدفع عن المسلمين وعلى السنه الشر وان يرد كيد المعتدين في نحورهم ونوفق الجميع لما يحب ويرضى انما فتن فعليه وقوليه في العلم نسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد اسئله هذه كم بقي الاذان انا ما أطلت ان في الاخوان كثير منهم منشغل لعذر واجازه وبعضهم قد لا يكون عنده خبر وقد يعني من, من طريقتي اني اذا اعلنت فتفاجأت ان في يوم الاثنين في العشر الاواخر كثير من الاخوه حضروا وقد أعلنت من قبل قلت العشر وقت ليس عندنا درس ثم اليوم تكاثرت علي المكالمات والرسائل وأكثرها لا تفت لها بذيق الوقت هل في درس أم لا وقد أعلنت لكم من قبل أن أول اثنين بعد العيد في درس والاثنين القادم في درس لا عليك من انشغالاتي لابد من الثبات القصد القصد تبلغ مرة على من يستدل بخروج الحسين وخروج ابن الأشعث وخروج ابن الزبير وبين ذلك خارق للإجماع على عدم الخروج هذه تحتاج إلى تفصيل ولكن سلامك الله الإجماع انعقد بعد بخوع هذه هذه الأمور كانت ثم بعد ذلك استقر أمر أهل السنة على ترك الخروج في الفتنة بالاجماع لذلك نقل الشوكان الاجماع قبل قليل نقلت لكم ونقل النووي الاجماع نقل قرطبي الاجماع استقر اهل السنه على هذا فلا يجوز الاستدلال بفعل سبق الاجماع قد اذت به النصوص ثم اما ابن الزبير فلم يخرج الزبير لم يخرج كلام النووي عنه نفيس هذه الشبه يعني ترد من, من, من سبعة أوجه ساذكرها إن شاء الله في درس مستقل سأذكرها في درس مستقل هذه الشبه من يستدل وما زال الناس يستدلون بعد الإجماع ولكن هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شخص اردنا نصحه لاستخدام الخدم المسلمين أولى من الكفار أه الكتاب فكان رده كيف يجوز الزواج من الكتابيات ولا يجوز استجلابهم لخدم إذا كان يستجلبهم يتزوجهم يجوز أه الكتاب يجوز بشرط يجوز الزواج من الكتاب بشرط وهو ما هو ها المحصنات من أهل الكتاب ما هو الإحصان هنا العفيفة التي لا, لا, لا تعرف بالزنا يجوز هذا أجازه الله عز وجل وأباحه هذا فرق وهذا فرق هذا فرق وهذا فرق باستخدام ملامسة الأولاد لا شك أنه يؤثر في التربية يؤثر في التربية وفي أخلاق الأولاد ولو آثار جانبية كثيرة ثم لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم تأثينا مشاكل كثيره من خدم الكفار وعلمون الاولاد دين الكفار امور كثيره تحصل فهذه الحجه اذا كان سيتزوج له والا فعليه جزاكم الله خيرا اي سؤال سؤال أخي قبل الاذان حديث من صام رمضان واتبع ست من شوارع حديث هذا الحديث الصحيح مسلم هل فقد اجر هذا الحديث لمن اتم صيام الشهر ولا ينطبق على من افطر العذر ام لا مساله فيها خلاف الجمهور على انه يجوز للانسان ان يبتدا بالنفل قبل ان يتم رمضان ودليلهم مطلق الحديث صيام سته ايام بعد الفطر بصيام العام من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وبعد الفطر اي دخول شوال ومن العلماء من يقول من صام رمضان ثم أتبعه أو أتبعه ستا من شوال من لم يتمه لم, ي... لم يكن قد صام رمضان فعليه يتمه ثم يأتي بالنفل فالأحمط ان يتم القضاء ثم يأتي بالنفل فإذا بدأ بالنفل أو ضاق عليه الوقت ولم يستطع فله ذلك والعلم عند الله تعالى هذا قلت لكم مذهب جمهور العلماء رحمهم الله وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم أخبروا الغائبين ان الدرس مستمر جزاكم الله خيرا السلام عليكم حطلوك.